تطلبيني من بابا والإخراج علاء خلف. يا زهرة! زهرة! انت يا بيت! ايه يا ماما؟ ما شوفتش عايش أخوكي؟ يعني هشوفه في المنام يا ماما بقى طب قومي هزتولك ودوري عليه معايا هي فردة شراب طاية هندور عليها خلي عندك دم أخوكي خرج من الصبح عشان يشوف نتيجة الثانوية العامة وما رجعش لحد دلوك انا خايفة يكون سقط ولا جاب مجموع وحش وعمل في نفس حاجة ما انت عارفة, عارفة عايش حساس كدير انا هقوم عرف النتيجة من النت وساعتها هنعرف ان كان عايش عايش ولا لا يا وردة بنتي يا وردة انا مش وردة يا ماما انا يا سمين مش مهم انت مين روح يشوف اخوكي في المدرسة ولا لا حاضر ترى انا ايوه يا جنب العمدي انده لي رفاعي شيخ الغفر انا هنا يا عمدي رهن الاسرار انا عايزك تصحصح معايا النهاردة في حالة طوارئ عايزك تكون على اهبة الاستعداد انت والغفر المرضانين بتوعك خير يا عمدي السيد رئيس المجلس المحاذلي هاشرفنا النهاردة لا يا باجم النهاردة نتيجة السنوية العامة وولي العهد عايش الغنطور لو نجح وجب مجموع يدخلوا الهندسة حنجيم الأفراح والمغنى والركس حيبقى للصبح ربنا لك يا عمدي ويطرح فيه البركة أنا عايشكم تحاوطوا المنطقة لحد ما يجينا الخبر الميمون طب أي إه يا ما ينفعش تجيبنا حتة طرية كده بتوع الفيديو كليب نفرح به امشي غربة مسخرة صباح الخير يا عبدالله صباح الفل والياسمين صباح النور يا عيون عبدالله انت بتعمل كده ليه؟ في حد يكلم من انتخلته بالطريقة دي؟ اه يا زهرة انت ما مني ولا ايه؟ انا مش زهرة وازاي تكلم اختي بالشكل ده؟ ولما اتمو الزهرة ايه اللي جايبك على الصبح عايش خرج من بدري عشان يشوف نتيجة الثانوية العامة ومرجعش لحد دلوقتي وامي قال انا عليه تلاقيه في المدرسة يعني هيروح فين ده زي الجيرتش المخروم مخروم يا توبة انا رحت المدرسة مش موجود هناك فقلت انت اكيد هتعرف مكانه با هو عايش ده هيفضل زي حيلي طول ما هو عايش انت ايه انت قتيل انت مين فيهم ياسمين طب قوم يفوتي قدامي على فيه ما ماما يا ماما ايوة يا زهرة! رجع بالسلامة؟ لا بس هيرجع عايش نجح وجاب تسعين في المية الف حمد وشكر لك يا رب كده انا زهرتي يا زهرة ما بعرفش يا ماما ده تخصص وردة اطلع يا وردة بالحمام عشان دي لخوكي حاضر يا ماما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا بالعمدة يا او من غير سابق استئزان يعني تجيلك البطل ابيض عايش نجح وجاب تسعين في المية ايه تسعين في المية؟ يا ما انت كريم يا رب وامك عرفت يا وردة انا مش وردة انا ياسمين سمين حرم عليكم بقى انا اتعب اعملك ايه مع امك اللي تشمللت وراحت تخلف تلت بنات توقم. ما حدش عارف يفرقهم من بعض بس انا اقدر اطلع زهرة من وسط جوم جشر انت مين يا ابني؟ وإيه اللي جابك مع بنتي أصلاً؟ ده كلام يا جوز خالتي ده عبدالله ابن خالي يا بابا أهلاً يا ابن سبيدة وما فين عايش؟ جلبنا عليه البلد حتة حتة فص ملح وداب بس هيا ازعر يروح فين يعني؟ طب يلا بينا نلحق ندبح الدبايح ونعلق الزينة طب مش واجب تقول لنا سبب الدبايح والزينة إيه عشان نفرح معاك؟ فوت من جدامي بلاش غباوة انا هلاجيها منك ولا من الغفر؟ يعني هلكون ليه؟ علشان عايش نجح وهيدخل كلية الهنداسة ايوه وحرف راسي قدام الخلق كلاتها وجلبي فم المليان ابني عايش بقى مهندس جد الدنيا مش انت اللي في كلية التجارة انا عارفة زهرة بتحبك على ايه بس اللي انا عارفه ان عايش عايز يدخل كلية فنون جميلة ايه التخريف اللي بتقوله ده يا ولا جميلة اهل اللي حيدخلها من الاخر كده ابنك عايز يطلع رصاب رصاب ده انا حاطين عيشتك تاكنتا وهو فوت قدامي يا ابن زبيدة يا رايفة رايفة ايوه يا عمضة نولين الفرد من الدولاب <تصفيق> ليك كفال الشر نوتك مين حقتلك ابنك يا لهوي انت بتقول ايه ده بدل ما تاخدوا في حضنك وتفرح بيها عشان خد السنوية؟ ايوه يا بابا عايش جاب تسعين في المية ابنك عايز يحط رأسي في الطين ويصغرني قدام اللي يسوى واللي ما يسواش ابنك الحيلة يا رئيفة عايز يطلع رسام مين اللي قال لك الكلام الفارغ ده؟ هيكون مين يعني؟ انا يا خالتي <تصفيق> عملتها يا عبد الله يا ابن سبيده يعني انا بدل ما اروح افرح ابويا وامي وقطعت المشوار ده كله علشان اجفرحك بنجاح وفي الاخر اجي لاقيك قاعده قدامي كده زي جلوس الطين فيها هيبة قاعده وشك كده ليه زي صحن الفول الحمضار اها يعني عايز نعمل ايه يا عايش اجوم زغرت ولا هز وسط؟ لا لا كفل الشر قوم راعب ولا اقول ارميني في الترعه واخلصي مني وخلاص ما انت لازم تعذرني انا دماغي عمالة تروح وتيجي مش عارف ابويا لما يعرف بالمسخره اللي في دي وابوك هو أنا حتجوزك ولا حتجوز أبوكي وبعدين أنا بصي يا حبة أنت لازم يكون ليكي شخصية ورأي هو أنت شايفنا عايشين في جمصة؟ إحنا في سوهاج يعني اللي حيجول عليها أبويا حيمشي والبلغة فوق دماغ وأبوكي حيعترض عليا لي يا بلغة ما تنساش أن أبويا عمدة جد الدنيا وعايز عريس بنته حاشا تشرب <تصفيق> وانت شايف أبويا أجير في أرض جدك ولا إيه؟ والله شاحك جلاميته في سنانه وبيلم في الدودة من عندك في الأرض زي ما بوكي عمدة أنا كمان أبويا عمدة ولا أنت نسيت نفسك؟ خلاص جفل على الموضوع إحنا فين والجواز فين؟ خلاص قفلنا على الموضوع طب إيه؟ مش نوية تسمعيني لدحكتك الحلوة؟ عايز نضحك وانت نوية تسافر وتسيبنا أربع سنين زي البيت الواجف واضح إن مفيش منك أمل وما يا من قدامي يا أصلا! رايح كفرة بطاطا ايوه ستح بصرع العربية عربية ايه يا باجم اللي هتسطح عليها دي انا ابن العمدة يا جعير خلاص خدها ماشي يا ابن العمدة سلام طب خلاص خد هتسطح هتسطح <تصفيق> خلاص يا بابا بلاش فنون جميلة هدخل فنون تطبيقية انت حتلاف ليفني واراك يا عاللي وانا كنت فاهم الاولانية لما حفهم التانية وبعدين مالك بتقلم كده بخلاعة ومياصة زي بتوع البندر خليتيه لإخوتك البنات سبق ونبهت عليك وقلت لك تتكلم زي أبوك انت هنا يا ب... ها قلت إيه في الموضوع المهبب اللي بنتحدث فيه ده أنا كلمتي واحدة وزي السيف قلت هتطلع مهندز يعني هتطلع مهندس ما تشوفينك حل ياما في الراجل ده ما تسيبها يعمل اللي في دماغه يا عمده. ده ابنك الحيلة ما عشان هو ابن الحيلة وصرفت عليه دم قلبي عزرف عراسي هو كتير علي ان ابني يبقى مهندز وبعدين مش ابنك دل حيمسك العمدية من بعدي امال بعد عمر طويل ليك يعني عمرك سمعتي عن عمدي بيشتغل رسام خلاص ياابا إن كنت عايز تتمنظر قدام أهل البلد لهم إن ابنك مهندس هو في حد حيفتش عليك با عايز السوق الغندور عمدة كفر أبو بطاطا يجدب على آخر الزمن يا خالتي، يا خالتي، يا خالتي. إنت أكبر الموضوع كفر أبو بطاطا ديه أصلا مش موجود على الخريطة انت تخرس خالص كل المصايب دي من تحت راسك انت إنت مش هتكذب يا بابا اللي بيتخرج من فنون تطبيقيه بيتقال عليه مهندس بردو ايوه يا بابا زهرة كلامها مظبوط وافق بقى يا بابا ما توافق بقى يا عمدة عايزين نفرح يجوز خالتي يجوز خالتي خلصنا بقى يجوز خالتي عايزين نعلق الزينه ونتفرج على الغزيه لان الغزيه لازم ترقص ها يابا قلت ايه نقول مبروك ولا نكتر الغزيه لا لا لا لما نشوف اخرتها معاك يا ابن رايفه اخرتها خير ان شاء الله ¡Dájale tuya <tri>